شبكة مزامير آل داون تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم كم ويعلم الصابرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تأتكم فقد رأيتموه وأنتم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 Quan por lo